قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا اقيموا ا ل صفوفكم واعتدلوا ي استووا ل صفوفكم وسدوا الخلل العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين صراط الذين أ ن ع م ت عليهم やあ <heavenly>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 ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إ لا ل ا كتب لهم به عمل صالح الا ذلك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 ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إ ل ا كتب لهم بي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا يقطعون واديا إ ل ا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 ل ف ض ا ل م ت ق <تصفيق> ي ن 「あなたのお d さん」 a ل ل a اكبر الله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 ا ه س ن ا ا ل ص ر المستقيم ط ا ص ر الجزء ط ا ذ ي عليهم ن أنعمت ا ل م عليهم غ ض و ب ث ا ا ل ض ل ي 「今夜は ا を言うかわからない」「今夜は何を言うかわからない」 و <تبشرون> اما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إ الى رجسهم وماتوا وهم كافرون <تصفيق> اولئك الذين ُ ف ْ ت َُ و ن َ ل ي ك الذين اولئك م الذين امنوا اولئك الذين امنوا إ ذ ا م و إ ذ ا م ا أ ن زلت سوره نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من أ ح د ثم انصرفوا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 「あなたは私の手を借りてくれたんだ」 موسوعه ا ل ن ا ل ع س ي للعلوم الاسلاميه